قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون